الله يقول لك عليه الصلاه والسلام افعل سمعا وطاع لا تفعل شمعا وطاع هو ده الحب يبقى امتثال امره واجتناب نهيه عليه الصلاه والسلام ما تصلي عني ما تصلي يا ايتها الفاضله احنا النهارده عاوزين الحلقه دي لا نغفل فيها عن الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طب هاخرج وارجع ثاني للمحبه السابقه ولا خلينا نتكلم عن الصلع كمقتبة من مقتبات المحبة في اخر المقتبات ان شاء الله اول مقتبة من مقتبات حبك وحبك لسيدنا رسول الله امتثال امره واشتناب نهيه قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه الله وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب يبقى ده امر من الله اول مقتضى تعرف دي يعني انت بتحب ولا القضية قضية كلام بؤين وخلاص لا انتثال امره واجتنابنا نهيه اول علامة او اول محك عملي على طريق الحب الصادق للحبيب النبي وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب يلا بسرعة كده اعرض بعض الاوامر وبعض المناهي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه, وسلم عليه. وشوف انت امتثلت الامر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد ولا ايه يلا بسرعه يعني على سبيل المثال خليني اذكرك الساعه أربعة وربع مثلا هيبقى فيه الاذان أذن الفجر والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم هل تمتثل أمر أمر حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنتفض من فراشك وثيابك وترفض هذه الأغطية وتقوم لتجدد الوضوء ولتشرع إلى بيت الله تبارك وتعالى لتمتثل أمر الله ولتمتثل أمر حبيبك رسول الله لتؤدي فريضة الصبح أو صلاة الفجر ولا بتغطوا ذنك عشان مش عاوز تسمع المؤذن وبيقول الصلاة خير من النوم. صحيح الرسول عشان مسك الذهب مثلا والحريف وقال هذا حل لنساء أمتي حرام على رجالها حل لنساء أمتي حرام على رجالها أنا بسألك هل انتفلت أمر الحبيب؟ وابتعدت عن الذهب وابتعدت عن الحرير ولا جادلنا ولا ناقشنا تبوي ويحرم الذهب ليه والحكمه ذلك انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ها سمعنا واطعنا هو ده المؤمن الصادق المحب سيدنا رسول الله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا والاولائك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فانائك هم الفائزون طيب جميل المقتبى الثاني من مقتبات الحب الصادق لسيدنا رسول الله ان تصدق رسول الله في كل ما بلغ عن الله لانه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال جل وعلا هوا ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى الله يبقى كلام النبي المتعلق بالوحي وبالبلاغ وبالرساله كله صدق كله صدق سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والحديث في مسند احمد ومسدرك الحاكم لسنده صحيح قال كنت اكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش عن ذلك وقال رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا قال فامسكت عن الكتابه خلاص قال وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى اكتب واشار النبي الى فمه الطاهر الشريف المبارك وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا الحق أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق تبقى تصدق رسول الله عاوز أقولك أن تصدق النبي عليه الصلاة والسلام فتشعر الآن بالسعادة والطمأنينة والأمل ولم يتشرب اليأس إلى قلبك ولن يحطم القنوط فؤادك لواقع الأمة إن حرت بمرحلة من مراحل الضعف والهوان تمر بها الآن لأن خلاص النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغ عن الله تبارك تعالى بأن الباطل زاهق وإن انتفخ وانتفش وبأن الحق ظاهر وإن ضعف وانزوى قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقال صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الامر أي هذا الدين حتى لا شير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله واذنئب على غنمه ولكنكم تستعجلون في بشريات يبقى لابد من أن تصدق المصطفى في كل ما بلغ عن الله ده مقتضى المقتضات المحبة المقتضى الثالث أن تبلغ رشالته ودعوته ما نبقاش مجرد إخوانا محدين لا لابد أن ننصر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالدعوة إلى الله بالبلاغ طيب يا عم الشيخ انا ما ارسل ادعو انا ما ضرس ارتقي على المنبر الان او اجلس مكانك واقول قال الله قال الرسول ماذا اصنع لا نحن لا نطالب ان تتحول الامه كلها الى دعاه على المنابر في المساجد وانما نطالب ان تتحول الامه كلها الى دعاه لدين الله ولدين سيدنا رسول الله على منبر الاسلام العظيم كل في موقع انتاجه كل في موطن عطائه الطبيب في عيادته يحول دين رسول الله الى واقع عملي المهندس في مصنعه الاعلامي بقلمه الشريف وبرسالته الشريفه الهادفة الهادئه المراه في بيتها الفلاح في ارضه التاجر في مصنعه الاستاذ في مدرسته وفصله وجامعته الطالب بتفوقه يبقى كل مسلم يجب عليه الآن ان يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهاده عمليه سلوكيه على ارض الواقع بلغ الغني بماله يخصص جزءا من ماله للانفاق في سبيل الله طبع كتيب طبع مجموعه من الاشرطه طبع مجموعه من المطويات التي تتحدث عن اي جانب من جانب هذا الدين أمور يسيره جدا هدية اعلان لمحاضره رسالة تبعثها لقناة من هذه القنوات لبرنامج من هذه البرامج لتدعم القناة المهم أن تفعل ذلك بنية أنك تريد بذلك أن تنصر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الحب الحقيقي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت اتباع اتباع والاتباع معناه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور الدين والدنيا هو ده الحب الصادق وتنصر الدين بالذب عنه ما تبقى الشلبي لكن لما تجب عن الدين بخلق صاحب الدين أو بخلق من جاءنا بهذا الدين وهو النبي الأمين عليه الصلاة والسلام من المقتضات الجميلة اللي إحنا مفرطين فيها الصلاة على رسول الله أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقتضى بمقتضات الحب يعني كثير جدا من إخواننا وأخواتنا لا يصلي على النبي إلا إذا ذكر بذلك إلا إذا ذكر بذلك بل وأحياناً يجلس في خطبة أو في محاضرة أو يجلس أمام حلقة من هذه الحلقات المباركة الطيبة الهادفة الهادئة النافعة وينسى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر اسم النبي وهو لا يعلم أنه بشهادة النبي من البخلاء الإشارة والصلاة. نشهد النبي قال صلى الله عليه وسلم البخيل. من ذكرت عنده ولن مصلي عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومحبيه إلى يوم الدين البخيل من ذكرت عنده ولن عليه هذا روه أبو داود وغيره بسند الحشر من حديث علي بن بي طالب رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر إذا سمعت المؤذن يؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم فإنه من صل علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة يا الله ما فيش وجه المقارنة إخواني أنت تصلي على النبي مرة فيصلي الله عليك عشرة وصلاة الله على العبد رحمة رحمة وبركة وفضل قال ثم سلوا الله لي الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد وارجو ان اكون انا هو فمن شاء الله لي الوسيله تحلت له شفاعتي في روايه جميله قوي يعني خلي بالك منها حديث راجل الامام احمد في مسنده والحاكم في مستدركه والترمذي في سننه وغيرهم لسند حسن صحيح من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا مضى ربع الليل قام الحبيب ينادي ويقول جاءت الراجفة تتبعها الرادفة يا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه فسيدنا ابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فقال يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال له عليه الصلاة والسلام ما شئت فقال ابي بن كعب الربع الربع فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما شئت وإن زدت فهو خير لك فقال ابي بن كعب رضي الله عنه الشطر يعني النصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زت فهو فقال أبوي بن تعب رضي الله عنه أسلسين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زت فهو خير لك فقال أبوي بن تعب رضي الله عنه أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله اسمع فقال صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ما فيش واحد فينا معنبيش هموم أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يذهب الله تبارك وتعالى همك ويفرج الله عز وجل كربك يا الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يعني مقامها عند الله عظيم وقدرها عند الله كبير لقدر شيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همت ويغفر جنبك هذا مقتضى. يعني ليه ميبقلكش ورد يومي في الصلاة على رسول الله عليه وسلم ليه ميبقلكش ورد يومي في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش لما تذكر باش ديش بالنبي تصلي عليه وأحيانا تدخل بالصلاة عليه عليه وسلم فأكثر أخير حبيب مفتضيات انتساله أمره اشتنابه نهيه تصديقه خبره طاعته فيما أمر الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر البلاغ عنه وحمل رسالته وحمل دعوته الذب عن شريعته مصرة دينه الصلاة والسلام عليه كلها مقتضيات فتلخص في أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا على مراد الله وعلى مراد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا والفارق الكبير يا إخوة يا بيننا وبين الصحابة وبين سلة الأمة الصالح رضي الله عنهم الذين تعلقت قلوبهم برسول الله فلن يقفوا عند المظاهر لم يقفوا عند المظاهر الجوفاء وإنما حولوا دين رسول الله إلى واقع عملي إلى واقع عملي ننصر النبي بحلوة المولد بعروس المولد نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نحول دينه في حياتنا إلى منهج وأن نحول ومناهيه في حياتنا إلى واقع، ممكن نكون المهرب في يعني يعقل أن نحتفي اليوم برسول الله ومنا منضيع الصلاة، منا منضيع صلاة الفجر، يعقل هذا؟ هل يعقل أن نحتفي أو من يحتفي من اليوم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيع صلاة الفجر؟ لا يفصح هذا. فالاتباع الحقيقي هو النشرة لرسول الله هو الاحتفاء الحقيقي الذي يليق بقدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تعمدت الحقيقة يعني أنا أقطع من حلقة الفتاة هذا الوقت لي يعني أركز على هذه القضية لأذكر إخواني وأخواتي ولأذكر نفسي ابتداءا لان المحبه الصادقه والاحتفاء الحقيقي الذي يليق بقدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المحبين الصادقين يجب ان يكون في كل نفس من انفس حياتنا مع كل قول مع كل عمل مع كل خاطره بل مع كل هم نحمله في قلوبنا نحمله في قلوبنا أشأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه سبحانه وبحب حديده المصطفى وأن يرزقنا وإياكم لاتباعه وأن لا يحرمنا شفاعة الحديد صلى الله عليه وآله وسلم بحبنا له وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه ولا حرج بعد ذلك أن أتلقى الصلات إن شاء الله تعالى طيب أبدأ بي سؤال عن الشح وقد وعدت أن أستهل به حلقة اليوم واشأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع البلاء عن كل مبتلى وان يرفع الكرب عن كل مكروب الشحر يا اخواني واخواتي اجاز شديد لا يحق لأحد عاقل عنده شيء من علم ان ينكره لان هناك من ينكر الشحر بالكلية ولان هناك وهناك من يغالي ويقرن الشحر بكل شيء في الكون يعني تسألني أخت مفاضلة بالأنش فقط بأنها لا تحمل معناها ذهبت إلى الاطباء وأنفقت المال كثير واخيرا قال لها رجل بأنك لن تحملي لأن فيه شح وفيه جن مسخر عن طريق الشح ماشك الرحم فصرنا نربط كل الامور بقضية الشحر عندك صباع تقول لك شحر او مش ما بتحملش مش او شحر الزجهة يتزوج عليها مش او شحر شيء غريب جدا فنقول بان لا افراط ولا تفريط يعني صار الان الكون يحكم بالشحرة وصارت الامور الان تدار عن طريق الكهنة وعن طريق الجن لا يليق هذا الامر ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى لابد ان تملأ قلبك عقيدة التوحيد بعقيده التوحيد وان تعلم ان الضر والنفع بيد الله وان الامر كله بيد الله تبارك وتعالى في الوقت الذي نقر فيه ان الشحر حقيقة لا تنكر بنص القرآن والسنه قال الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه خلي بالك وخلي بالك يا أختاه قال الله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله خلاص يقين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ما تخفي إطلاقا ما فيش شئ تلكم في يقع إلا بأمر الله ما فيش ضر أو نفع يصيبك إلا بأمر الله قال النبي ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تزاهك إذا سألت فاشأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة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 شحر الحقيقي يعني أنا كان أجزم بأنه لا يوجد من الشحر الحقيقيين في الكون الآن إلا قلة شحر حقيقي شحر تخيلي معنى أن الشحر لا يقع على الأشياء ذاتها وإنما يقع على عين المسحور وهو من جنس شحرة فرعون لأن شحرة فرعون سحر أعين الناس واسترهبوهم فخيل إليه من شحرهم أنها تشع أن هذا العصي والحبال تشع تخيل هذا شحر تخييلي والقسم الثالث اللي ينشط إلى الشح الشعوذة والدجل وما أكثر هذا الآن يعني ما أكثر الشعوذة والدجل والمشعوذين والدجالين الآن يعني هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا أريد أن أطل النفس في هذا بقدر ما أريد أن أطل النفس في العلاج أنا أقول يا أخي ويا أخته من ابتليه بشيء من الشح فهر الأشياء على غير حقيقتها يعني إيه يعني يرى أعرابا على غير الحقيقة على غير الواقع كما كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه قد أتى أهله ولم يفعل ذلك والحديث في الصحيحين ولم ينبغي أن ننظر إلى الأمر نظرة عقلية حتى لو كان ذلك كذلك فينبغي أن نعلم أن الشحر عرض من الأعراب التي تصيب البدن كالمرض والجوع والعطش والقتل والضرب والجروح إلى غير ذلك عرض من الأعراض التي تصيب البدن فيخيل إليه أنه يفعل شيء ولم يفعل يرى أمورا على غير العادة على غير المعتاد في هذه الحالة إخوة ما علينا إلا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إذ لا ملجأ ولا منج ولا منج من الله إلا إليه أول شيء أول خطوة على طريق العلاج تحقيق العبودية لله جل وعلا يا الله اول شيء التوحيد ان تكون عبدا لله لان الشيطان لا يستطيع ابدا ابدا ان ينال من عبد من عبد حقق العبوديه لله تبارك وتعالى لان الله قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ترسبنا النبي أكمل من حقق العبودية التي تبارك تعالى، إنما أراد الله عز وجل وقدر ذلك ليبين لنا بشرية المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن العبد عبد وأن الرب رب ثم ليبين الله تبارك تعالى لنا بعد ذلك العلاج طيب أرجع إلى دوائي وعلاج الشحر بعد هذا الفاصل وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير وطاعة وللنبي ما نوى ما ضل صاحبكم وما بوى وما ينطق عنه ان هو شديد القوى المكارم والمحاسن خلقا وخلقا فهو ذرة تاج الجنس البشري كله. of you والمحاشن خلقا وخلقا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فلازلت أيها الإخوة والأخوات أجيب على علاج الشحر وأنا أعلم أن الموضوع خطير وأن كثيرا من إخواننا وأخواتنا يحتاجون إلى مثل هذا التأصيل الآن أرجو يعني من إخواننا وأخواتنا أن لو أخرجوا وراء التصغير وكتبوا فيها هذه الخطوات للعلاج وأشاء الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم جميعا البلاء. الخطوة الأولى تحقيق العبودية لله عز وجل بمعنى أن أكون عبدا لله وأن تكون أمة لله وأن تعلم علم يقيل أن الضرة والنفع بيد الله وأن تكون قوية العقيدة وأن تكون قوية الثقة في الله أنه لو اجتمع صحرى الأرض على أن يضروك ما استطاعوا إلا بأمر الله جل وعلا. علاك تبقى قوي تشعر بالقوة والعزة والثقة. أي ثقة؟ أي ثقة اللي نبتكلم عنها دي؟ الثقة هي سويداء عين التخليل يا الله هي سويداء عين التخليل ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل على الله ولب فنسبة الثقة الى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان أو زين الثقة دي أو زين الأفعى نتاقة الله فإنه لا تجد قوة على وجه الارض تضر أو تنفع إلا بإذن الله جل وعلا ها هذكرك بالآية ثانية فقيت الشحر قال الله تعالى وما هم بِضَارِّينَ به من أَحَدٍ إِلَّهِ ها ايوه ايوه ردد إلا بإذن الله الله إلا بإذن الله يبقى دي أول خطوة أنا عاوزة تبقى عبد لله أريد أن نكون عبادا لله أول خطوة على طريق العلاج من الشحر إيه أنا بكرره أن نحقق العبودية لله قال الله جل في علاه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يبقى لازم تبقى عبد لله ولابد أن تكوني امه لله ما ينفعش إطلاقا تدور على علاج السحر والقلب والعزو الله ملوث بالشرك ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تبقى نطريح وأنت معتقد في غير الله وأنت واسق في غير الله إطلاقا. اطلاقا ينفع يا أخي تجيب حجاب وتخطل الحجاب في صدرك او تحطه تحت المخدة او في المرتبة وانت تعتقد ان الحجاب يشفي لا والله والله ما ينفع ابدا لازم تطهر القلب الاول من كل شباب الشرك لازم تبقى لكن مطلق ان ما فيش بشر على وجه الارض يملك لك ضرا ولا نفعا الا بامر رب البشر سبحانه وتعالى أنا سبحان الله يعني الشرك يشك الله يرحمه رحمة واشعة يعني يقول ان واحد واحده راحت لراجل من الدجالين المشاويدين بتقول له مولانا زوجي هيتجوز علي الحقني اعمل لي حاجه فقول يعني كتب له ورقه كده شخبط لا في الورقه وعمل له حجاب وراح قال له حطيه في المرتبه مش هيتجوز ابدا فراحت الشتة حطته في المرتبه وشاء ربك هي دي هي دي وشاء ربك وقدر ان يصرف قلب الرجل عن الزواج ان يتزوج فات شهر شهرين ثلاثه رجل خلاص فظنت المسكينة ان الحجاب اللي في المرتبة هو اللي صرف الرجل عن الزواج فرجعت للشيخ تقول له يعني الله ينصر دينك. الرجل يعني رجع ضرب يعني صرام خلف ضر. ايه عمل ايه وادت له اللي فيه نصيبه مشرفة تفلي حواليه عارفين القصة عارفين المسألة ايه عم الشيخ عملت ايه مولانا قال والله عملش حاجه قال والله يطل لنا كتبت ايه في الحجاب اللي رجع الراجل ده قال والله ما كتبت حاجة قال والله تقول لنا قال والله كتبت ان رجع رجع ما رجعش الله عنا ابوه ما رجع كلام فاضي ضحك على الناس يا اخي ما فيش حد ابدا يقدر يضرك او ينفعك الا بامر الله سبحانه وتعالى يبقى الخطوه الاولى انا بركز عليه تحقيق العبوديه لله عز وجل عاوزك تحقق التوحيد عاوزت تحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى تبا ازاي ده قضية راي تشتغل جموتلك قبل كده تشتغل مع الله تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتحافظ على الزكوات ربنا منع لك بعمرة وتشوف مجلس علم تسمع فيه عن الله وتتعرف على الحلال والحرام وتصحي بالأطهار وتشتغل بقى مع ربنا لأن الأيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصير طيب اتنين باختصار في اليد قراءة صورة البقرة يا الله اوعى ت حقق العبودية اثنين اول شيء افتح القرآن على شرط البقرة ما حدش يقدر على شرط البقرة من السحرة ابدا لكلام شدنا النبي الذي لم على للهوى مش بقولك من مقطبيات الحب الشهيدين رسول الله ان تصدق رسول الله في كل ما اخبر عن الله ماذا قال قال صلى الله عليه وسلم خذ البقرة فان اخذها بركة وتركها حشرة ولا يستطيعها البطل يعني الشحرة الله دي مشرة كبيرة جدا هتقول لي عمي الشيخ والله قرأت صورة البقرة ما فيش سيدة يا شيخ سيد اصبر استمري على كده فترة يا رفك اصبري استمري على كده هو حد يقدر يحدد مات الشفاء لا يحدد ذلك إلا رب الأرض والسماء الرسول يقول الله الطبيب هذه الصحيح أو الطبيب الله أنا. أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام ظل مبتلاً ثمانية عشرة عامة فمن تخرس هنا وهو نبي وهذه أصح روايه ثبتت في مده ابتلاء نبي الله ايوب اسال الله ان يرفع البلاء عن كل مبتلى لكن لا تتعجل مشد النبي اركن الصبر